لِبُيُوتِهِم سُقُفٌ مِنْ فِضَّةٍ وَمَعَارِجَ عَلَيْهَا يَظْهَرُونَ وَلِبُيُوتِهِمْ أَبْوَابٌ وَشُرُفٌ عَلَيْهَا يَتَّكِئُونَ وَزُخْرُفًا وَإِن كُلَّ ذَلِكَ لَمَا مَتَاعُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَالْآخِرَةُ عِنْدَ رَبِّكَ لِلْمُتَّقِينَ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 إِمَّا نَذهبَبَّ بكَخَ إِا مِنْهُم مُنتَقِمون أَْ نُرَكَ الذي وَعددِنَاهُم فَإِنا عَلَيهِم مُقُلتَدِرُون فَسْتَممسك بالَّذ أُحَ إلَك إِكَ على صِرااطِ مُسْتَقم.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 وَلَونَ شَاءُلَ جَعلن مِ كُمَّ لائكَةَ فيِي الأرْرضُ يَخلُهُون وَإِهُ لَعِلْمِساعةِ فَلَا تَتَعَّ بِهَا وَتَّبِعون هذا صِةُ مستُستَقم وَلَا يَصُد أنَّكُم الشَّيطانُوا إنِهُ لكُم عدُ مُبِم.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 وفيها ما تشتهيه الأنفس وتلذ الأعين وأنتم فيها خالدون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 أنا لهم ذكرى وقد جاءهم رسول مبين ثُمَّ تَوَلَّوْا عَنْهُ وَقَالُوا مُعَلِّمُهُمْ مَجْنُونٌ إِنْ هُوَ إِلَّا كَاشِفُ الْعَذَابِ قَلِيلًا إِنَّكُمْ عَابِدُونَ يَوْمَ نَبْطِشُ الْبَطْشَةَ الْكُبْرَى إِنَّا مُنْتَقِمُونَ وَلَقَدْ فَتَنَّا قَبْلَهُمْ قَوْمَ فِرْعَوْنَ وَجَاءَهُمْ رَسُولٌ كَرِيمٌ أَنْ أَدُّوا الله عِبَادَ اللَّهِ إِنَّ لَكُمْ رَسُولًا أَمِينًا وأن لا تعلوا على الله إني آتيكم بسلطان مبين وإني عرت بربي وربكم أن ترجمون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 قولون إن هي إلا موتَة الأولى وما نحن بم شين فأتُ بأَبائ إن كنتم صادقين.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 ولا هم ينصرون إلا مراحم الله إنه هو العزيز الرحيم إن شجرة الزقوم طعام الأثيم كالمهل يغلي في البطون كغلي الحميم خذوه فاعتلوه إلى سواء الجحيم ثم صدوا فوق رأسه من عذاب الحميم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 فَمَجْعَلْنَاكَ عَلَى شَرِيعَةٍ مِّنَ الْأَمْرِ فَتَّبِعْهَا وَلَا تَسْتَبِعْ أَهْوَاءَ الَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ إِنَّهُمْ لَا يُبْنُونَ عَنكَ مِنَ اللَّهِ شَيْئًا وَإِنَّ الظَّالِمِينَ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ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 وَمَا لَهُمْ بِذَلِكَ مِنْ عِلْمٍ إِنْ هُمْ إِلَّا يَظُنُّونُ وَإِذَا تُتْلَى عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا بَيِنَاتٍ مَا كَانَ حُجَّتَهُمْ, ما كان حجتهم إِلَّا أَنْ قَالُوا اتُّبْ آبَاؤُنَا إِنْ كُنْتُمْ صادقين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 فَأَمَّ الذينَ آمنوا وَمِنُ الصَّالحَاتِ فَُودخلهُم رَبّهُم في رَحْمَةِ لَكَ هو الفَووزُمُبين وَأَمَّا الذيينَ كَذَروا أَغَلَ تَكُ آيتِ تُطلَ عَلَْكُمْ فَسْتَكبرَتُمْ فَسَْكبرُتُمْ وَكتُم قَوْمَ مجرمين. وَإِذَا قِيلَ إِنَّ وَعْدَ اللَّهِ حَقٌّ وَالسَّاعَةُ لَا رَيْبَ فِيهَا قُلْتُمْ مَا نَدْرِي مَا السَّاعَةُ قُلْتُمْ مَا إلا مَا السَّاعَةُ إِنْ ظَنُّوا